إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو لا ننزل عليه آية من ربه قل إن ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر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 يقول من من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 تنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرا إلى علهم يتضعضع. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ